بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما يعلم كلا ان الانسان انسانا لا يقوى ارواه استغنا ان الى ربك برجعا رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى رايت ان كذب وتولى الم يعلم بأن الله يراه كلا لا ان لم ينته لنسف عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تقعه واسجد وقترب